التقيت ثلاثة من الشباب على إحدى الطرق الشمالية في ساعة متأخرة من الليل توقفت ركب الثلاثة ركب الثلاثة قلت عين تريدون قالوا نريد الدمام دار بيني وبينهم هذا الحديث قلت ماذا تريدون من هناك قالوا نبحث عن وظائف ولا عين أن الإنسانة يسعى في طلب رزقه لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لأوامر الله جل وفعلا نخرج لقضاء حوائجنا ولأكلنا وشربنا ومنادي الله ينادينا حي على الصلاة حي على الفلاح فنتهاون في الاستجابة للهلاء الله قلت ماذا تريدون من هناك؟ قالوا نبحث عن وظائف قلت لا عيب فما هي شهاداتكم؟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 يستكيرتفاع الاسعار والاثمان قال الصالح والله ما اضالي والله ما اضالي لو أن حبه الشعير بدينار علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني علي ان أعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والانثا الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون السر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 أم لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا هو الواقع هذا هو الواقع شئت أم أبيت